سأظل أقرأ باب ربي علبه يعفو عن الزلات والعثرات إني لا ملتزم باعتبار الجاء والخوف يسبقني للخلوات سأظل أقرأ باب ربي علبه يعفو عن الزلات والعكرات. Biz الجو من لظ الشهوات السواك يغفر أو يجير مجدلا صرع الهوى والذم والغفلات السواك يرحم من شق أسواك يغفر أو يجير مجندلا سرع الهوى والذنب والغفلات أسواك يرحم من شق ين الخلوات الجو من لض الشهوات إني سأطرق باب في الدجا طرقا لحوح مؤملا لنجاة فإذا عفوت فذاك منك تفضل وإذا رددت فمن ترى لشكات يا رب جاءك من عصاك جهالة فبمن نلوذ وقد فنت لذاتي Kölre.